فرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن خلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون